ياياتنا لا يخفون علينا طبعا من بجت بيشك او منو فيت يلحدون في اياتنا الحات يعني قولادانا الحات قولادانا بهند بجناب وي قابريش هوي بجني لاغور ووي طانيشت اثنين مريكي فهو نا وشدان اكراست اذا طانيشت اثنين بجني لحد ما هي لحد هاي أشاق، شاق أوعمل كله لما فشلنا كده شاقك العظيم كانوا ده في أمريكا ده. لحد أوى تو بعولي كولا، بس ينتعش ده إيه نادرة وده مريت وينتعش ده نان. يعني لادана، الجحات يعني لادانا. أنا بقول فلان تسمى يعني أن يخلادوا الدين الإسلامي، يخلادوا الحقيقة، السر الحقيقة نمايا. إن الذين ينحدون في آياتهم ملحدوا الجحات أبغى أمور يعني لادانا الحقيقة وعاصية. وعنده جدت حقيقه وغالبه وما أنه يجب أن يكون لديه وعنده لجبكي خلاده وإيمانه فينين ودروبه هذا إلحاده إن الذين يلحدون في آياتنا جارب آم جد بشك أو مروباً إلحاده أو آيات الخده يعني خلاده آيات الخده جهو آيات القرآن بن حديث عنبر بن صلى الله عليه وسلم أخو آيات ديبنا ويتكوني ويت رب عميه شيكرين روجة و واستيرن و وعثمان و عردا نشان السر مازناطي عرب عامين إلحاد الفنادو كان يعني بورية في نائنا كأبا نعمة تخدينها وراسنا إننا داري إلحاد آيات القران دا أبا معنوها معنوها أبا بيه بيه أو دا معنوها كدير دا لنادا لنا دا أو خده الله عليه في آياتك دي كاسي يك إيمانا بين أينيد ويجد دروام الإيمان في أهتين يك بجد في أهتة كبونية يك بجد في حديثة كبونية يك مروبك بجد ونيا معنى كو دل أهتة وقرانة بدأت تاوكيان بنا نبكت هين معنى كو دل أهتة وقرانة ونيادي بجوة تيني والزيتون يعني حسن حسينان يكو تيني والزيتين ونيا همو زمن نفل لغة عربية ونيا أف كلمات نوبتو ونيا فاقية وخورنا In the following 2 days of, and the 1 to the 13 days after his days «Abu khud'Da有 wa dior» – for says Allah, the benefits of God which they give or librak. In this exampleutil verbatim of the words and limite, they haveIDs his followers notaid from the name of Allah between American and Muslim pontiac Allang Feats both pray and then sign the Bibleick all three times on Zeolog 6 ohp 2 then repeat his words and asses not belial صحابه وتابع رسول الله وتابع أهمهم بهداك جناته وبي إن فيهم بليس على الله وسام وتابع ظلمه أو ظلمية وهم تبت جهنم في هذا ظلم معنى شركة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشركه و jihad الكلمة كبشر معنى أكاديها بده أبو كيف وما أدوار كريم كريم, كريم الله وسام صحابة أدوار كريم أما إيش نكبت بمعنى أكادية إبداء إيش نكبت بمعنى الله والسارق والسارقة تقطع وأيديهما قطع يعني دزبرينية معنوي كودية أفاك سنة هم أبكيها هم إلحاد إن الذين يلحدون في آياتنا يعني أو كستين معنويك القرآن دان كأو معنوي برس الله عليه وسلم بمن لا يخفون علينا عليه السلام رحمة الله وبركاته. لا يخفون علينا أبكف الرضع من أو كس خلادة الدين يا خداه ومعناك القرآن ده التفس تفسيرك القرآن ده توات القراء ده وخذ كس افترسية لندا وخداء افمعنا نبيه, نبيه صلى الله عليه وسلم أقبل بيش رب العالمين وديتنا رب العالمين وعلم رب العالمين وقدرات رب العالمين ناش ندري لا يخفون علينا رب العالمين وادبيني وبارديتنا بي وياقالي بيننا وقدراتنا بي وبزنابلنا يعني means that الدنيا country will ما and death by Allah. Here is the most powerful identity andapp sedacy of this country. Each of you may respect your duty, your circumstances, because of ahood that you respect, and you see this as ما helper where they will start a mission. Men and women have a mejor motto. We will not win many men. Men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 ربعمين جي ما هايده هاي وتشجر بزنابن الفيش ديتنا ما فاو قدرتها ما فاو علمه ما فاو بس عبد الله خرابيش على مبتدأ خرابيش ربعمين يا حليمة رأوفة رحيمة البلكي ابن مش هل عليك السلام ورحمه الله وبركاته او مرو به رجقامات تنف اخر يلقى في النار اي رجقامات الذين يلحدون في آياتنا. بان انحاد ايات كان ومعناها كيدان على العالمين او معناها نذيا معناها فانات لدان فمن يلقى في النار رجقامات تنف اخر مجد ما او باشتره او تشترا هم من يأتي آمنان يوم القيامة يوم ملوكك بشتلا يا رب العالمين رجع قيامته و يا أمينة عاجزي و عذاب سروينينا ملوكك شكرا لانيا هر كسا كبه بسياري لبكي نجي يعني كي حالي بي خوشترا و كي باشترا ناف اوخ دي دا عذاب دان يونش ملوكك ناف امن و آسائش و خوشية ونيا وفينكاتي دا بيت یا جابکان همو کس از جهان دونی همو کس از جهان دجابه لده و بشد امه او کس نه خوشیه د رحتی ده بیت او باشتره و حالوی خوشتره کی الیه من نه فق جهنم ده جابران الله علیه و سلام اوی حقا و راسه من و باوری به اینا او د روز قیامت شته ی رب یامینه چونکی اول امرت خدا بیه عنبری صلّی الله علیه و سلم همیشه جیبجیک میکردیم. اما امری وجود که رازینه بیه القرآن، رازینه بیه سنت ادعابالی صلّی الله علیه و سلم. وی رازینه بیه تفسیر القرآن عوام، به عنبری بوملیده و سخابت به عنبری بوملیده. یه رازینه می‌دونه همه، وی رازینه بیه دنیا، امامت بسرمانه دنیا به شواهد کی، امام شافعی، و کی امام ابو حنیفه، و کی امام مالک، و کی امام احمد، و کی او و امام اميد حديث بش تي پیغمبر الله عليه وسلم بش تي صحابه قوم كيرين كواكي امام بخاري إمام مسلم إمام ترمذي إمام نسائي إمام أبو داوود ابو نواني و امام دي عالم دي كه امت اسلامي هم شاهد يا بو و ناديب چه اماميت شوانا و قدوان عليه سر به حق و تراس من يك فان رازين بي الله بجا و چنين و بني اصابشت و تنقيس يا ابا افى يلقى في النار فهموا همو أبنى من رجع كما شيء كان يتوب لمن خوف جهنم الا او جهنم دي خير ام يوم القيامه يا ابا خير لو باستر 400 ابيات يا امينه او كما ايمان باوري اين هما باش بيتوا إيماندار بيتوا مروفا أمة بعمل بيس الله عليه وسلم دعابوا كرنا أملا راضبوا إنه مدوعات رحمه وليقوش بين عقنا حبوا كرنا أبدودا مروفا كسلامت بله رب العالمين هم مروفا يبكي طوفا فاعلما وفا إماما وقصابيش دو كيم ك الدنيا تنقي صوابك أبدوا مروفا إياه درجات كماتش كلها هذ ليت عذاب دانشك رب العالمين ناف قرائن دمتحت إيماندارا كريم يبوتين والذين جاءوا من بعدهم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 إقرأ بدنية كرب ودجوماتية وقصابش تفاصحات جاملي سمع الله عليه وسلم والتابعية وإمام أمة الإسلام هما قصابش توكيم كتو وتنقيص وقت شكل دنيا ودنيا في سن خطرة وجلة كمزا وفأي كل وقت سبع وأربعين نبي قرآء دوتي أثما يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة أبي أمين نبي درج قيامته العذاب رب العالمين وده هي العذاب هو بمرى سرّه ده ومعناه فندش يعني او ما نفهمه معصوما واحد يوم بيجي نتنقيص وأنا بذكره وتبينه حيث و كنوع معناه هنيك غير في النبي صلى الله عليه وسلم هم الفانا شنو هم الفانا وبيعمل صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ أهم ده في دي فانا شنو مثلاً قدوة وبيشواذة لكن كينا قدوة يخو بيشواذة يخو من واجت دا موافقه الله عليه وسلم بس أو خلات يدل وها تنا درش أو اجتهاد فتاوات وها تنا دري كاجتهاد فتاوات ومخالف بينا قال قرآن وسناته وعمدا هناك ليه؟ لما تبيع عقيدات وروايات مبين وعمدا شنو هيك ليه؟ مخالفة قرآن وسناته نكية. يون حديث في عنبر النجاشي صلى الله عليه وسلم يان حديث قاشي ابراهيم قال ضعيف ونبينه ده هو افتوى ونبشدي افتوات درك فيه مخالف قرآن وسناته اما چجا رواه ابن نبوکی فسرمان دنیا یجوی وقتیکه اهله بالوا دی اتباع الهوا چوی هوا اینا سخوچن چساح کنه چه را یی دی لیوا یا بو خوشا بو دنیا وا خوشو بو نفس شهواتت وا خوشن بخوی را یی گران چجا رواشت اونکی چجا روا وسحناکیه خدیا که الفتوا اکدا خد مازن توالی راضی بنان هم گه وسحتی راضی بنکه هم گه وسحتی راضی بنه رب العالمین بهن وسحتی اونیا امام رحمت خدا له بيت ما زنه مي وقتي كه وقتي عباسيه بوگله كوال نرازي بون او امام احمد گرفتيش ما بتنا سجن له سبب اونيا چونكي او فتوايت امام احمد اني ديدلوانه بون چي وحده فتوا له بيان كه شو ادخلت به فتوايت اما وا چي جرا چي نكرد چي تناظر نك ما دام رئيس مي وقتي ما زنه امام احمد چ بكرد مان احمد گرد و عذاب دار و نفس سجنه دار و سجن کنه و بس شنو نگرد؟ چون جا تنازم نکریه با دنیای و مروف دنیای و الوی حقیه او سر هبین؟ اما بایه سر حقیه بینونه و حقیه که او بودین بجا هم کسی که بخوش به دنیا و دیرات شو بید او دیر خیر گره تایی بید نخوش به دنیا چون جا را آخفنا و نرازبین او کسی And you could see that when everyone else does not worshipat Christmas, cities can't believe that something is allowed into the fulgursh. Here in the소ings brought my faith in the been, after looming since the day that returned to the church, No one would finally finish his val dig. We eat because this as aaman is passed the Holy Spirit. The hope is allowed to be done with God. So I couldn't say material for us, I say that does نياو رابع عالم من القران يقولتي <تصفيق> افلا تعقلون <تصفيق> فابعنيه يجوتين افلا يتدبرون القران يجوت يا معقل اخدنا شويه يجونا بودي بس ناخذ كده ديناشوله يجوتي اول ناف عدي دا قالك ركعتين وقالك مذهبتين وقالك طائفاتين وقال یوم تزانی ابع حقیق و راستی و ابع و لالی خدایی نه چی رب العالمین نوید عقل خود داشته نه چه دا نه آهت خدای دا آهت خدای هناتی نخورد نگوییم امام بونو قرآن اینه آخر اون که عقل خود داشته سعی کنه قرآن آب دلیم و آن دلیمونیه دی عقلیم و دی عقلمون نه عقل خود رفتش نداشت و شد عقل خود نیه در مخلوقات رب العالمین داشت ده زرخود دا که دختر بناشی اما رب العالمینونیا یه بودیم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم يقولون يا فلنشان الموازاتية رب العالمين أَفَلَا يتدبرون أَفَلَا يتفكرون أنا رب العالمين قال لك آياته يقولون في الأرض فينظر أنا عديدة هلن ونفع عديدة سحكنا مخلوقات سحكنا ونفع مخلوقات رب وآيات رب فاید ببی تو زود ببی، آماده بی تو نیکو تی همچون جارا نت قرآنی دانات حدیث نیکو تی هر ساحکه، آواهات قرآنی هم خدا هنر طینه خاره، آو حکمت خدا هنر خاره، ساحک فربرعامین راست دانه، فعدلت دان ظلم دلار. چون چه شفت دانیا؟ آبای خدا هنر خاره هم ما راست ره و هم ما حاکتره و عدالت هم ما ماسری و هم ما کامل تره تویده هی و یه دی هم وشنه هم خرابیم و هم ظلم یاددهی آبای بالعكس شریعت خدا بی. جناب عقلی خوش آمدینه شوید نیا ناف می‌شدی در عاشت خدا ریخته‌ام، اما عاشت خدا گویی او. واقف نیا رب العالمینی می‌دونیا رب العالمی نبوده من چیکن؟ نبودیم عقل خود را ما کمتره ویهندی. واقف نیا رب العالمین یا ما کاملاً بیاد درست منیا عقل ما مخلوقه. چون عقل نافشونده نه ما شیتوم. اشتی رب العالمی و دیگه اول کس ایمان و باوری بینی تفیش دیار خدا الله عليه علیه و سلم يوم القيامه؟ آبادی آمین به درج قیامتی و عدّه و نخوش است ناری و ایمان هر تو حاجتك د تو هرگوی حجتک بین تدری و هرگوی استادیال جمعاتک و طایفه کد و نیک دامن و یادیر که تن حقیه آباش ربعمی و تآفمنی نل قافی ناری آباش دینت که تقول اعملو ما شئكو، جان كيفو خوبا هنك تشولها بكان بخوبتان هس كي بخريكا باشو عراسو حق البجارن، ايمان البجارن هس كي إلحادها البجارن بس رجاء قيامت إنهو بما تعملو نباصرية ابعنية شوية تنگو ديد رجا قيامت جزائي عملي داتا كنجا و هنگو كريم جا كنگو باشي کر ده باشي داتا كنگو و هنگو خرابي شكر ده خرابي و جزائي نگو ده إنه بما تعملون بصير، يعملوا ما شئتم. يعني وكيف غششوا الكامب كان؟ أبي هيك الدليل سامدك عملتنه منو في مخياره، منو في مخياره؟ قدي بخوتششوا كتو، شريك هل بجيردتو، شعمال كتو، شو جنوم منو في مسيام مية نف، مثلا كرنا عمل والله رب العالمين والماكين إلا زبيشوا كام خرطيا، أبيتنه نبيش خرطيت كان، وما بيتنه قناحة كنا ما شئتم. وتيرانا بونغوديا ار ما عمل ديچيا دي ماشيئته انه بما تعملون بصير ورباع مين يا ما هاتو في اعمال الكيدچ يا داوريدا وبي عمل اسكيدچير بحاشدا بسينچي گوت يا ما يبدي انه هداينه سبيل ان و ما ومن شاء فليمن و اعملوا ما شئتم <تصفيق> بقال بجنن تشك امتحان هو تذكرن كثير كيف اخبوا ان الذين كفروا بذكري اامروا به كفريني وباورين اني وقراني ابر العالمين الاخر بالذكر يعني بالقرآن والسنة انا نحن نزلنا الذكره ذكر يعني بس قرانيه بس السنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم بس وحيا وخده في غمره هنا في اخره أو كسى إيمان بواري بيناني، جو تبهمنا بيناني، تبهنداك البيناني، هذا إن الذين كفروا بالذكرى، هذا نبأرني القرآن، رب العالمين إن هذا القرآن كلي ذكر شعبي رمتي تبومها، هم اشتحقوا يا راسيل هوات يا ديال كرن، اشتحلت الشوات ديال كرن دخل الدين كان، إن الذين كفروا بالذكرى، وياك المعنى الذكري يعني إن الذين كفروا بالذكرى ذكر ياك المعنى توي يعني كيا، يعني قدر جفنا. وانه لذكر لك ولقومك يعني وانه لشرف لك ولقومك القران ذكر بيرملوبتين تباو نشمربي بالتقي براستيه والذكر مروي بقدر يشتهي او كسكيد بالقران تشد تشد يا رب العالمين قدر يا اخي الدنيا والاخره وانه لذكر لك ولقومك يعني وانه لشرف لك ولقومك ما كان قصد ان قدر قبلنا لرب العالمين جبكان بقرانها بنهدي ودي قالك هسه كفرنيه بيدك قاعد هو به قرانات قاعد باخذ هنا بدي اخبر بادي بين لما جاءهم واكتبوها هي امن نعمتك يا رب العالمين اكل وان نعمتهم ما ماصرت عاني قال مكري هبو مع قران انه اخره وبنبي امر برك رسل الله عليه والسلام نعمتهم ما طبعًا بيجي إجابة، إيك بيشتبي عنده رابط كفرنيب في القرآن الكريم. هكذا نعمته خارنة وبخارنة ونья وحشية دنيا. أبهام هم رباع ميجال ماكيني. أما أبهام مو يتبشونه هكذا شو جال في إيمان جال دان أبيد. أبهام مو يتبشونه كباوري ودين وإسلام وعبادة خديج جال دان أبيد. بهندا نعمته هما هم دينه وخده بوما هنواتي كدين الإسلامية هم بغمبراك رب عمي وما هنواتي كمحمد عليه الصلاة والسلام هذه النعمة الهما مواصرنا وعب العالمين داينه ما به هند رب العالمين بجلجه ايك پشت به كفرينيه ونعمته هما مواصره بكت ثم إذا جوابه وي جوابه إنا چوك إنا اسمه خبرات باد مياه خبروه مدويل مياه خبروه ده چلين اوكسي كفرينيه بقرآن بكتن بأولية بينا إنا دينا كان الحادلكن معناه قليل أبدا. بس الأربعين ألف قرآن أبو ما هنا قدام في بخبير سارك بين الدنيا والآخرة. بقدر ك بين درجة ما في بلمة من دنيا والآخرة يعني دي خسارة وده هلاك شن جوابها مقدرة. يعني إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم أو كسروا. كفرينيه قران القانون بوحي كان واقترب عم يبو هنا اكيد خسروا بخسار دن في الهلاك كان هنا عذبان عذبوا عذابا شديدا تجي او امكي رضاني اف معنىات لهي الايات في شيء بين ابو مهاتي هاي الايات في شيء بدها بالعالمين ودي ابي ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا اف يلقى في النار إذا كنت أبي الحادث آيات الخليلات التنبارية فإنه إذا كان ناف أغري الجهنم إليه <T2> <تصفيق> يعني رجل إن الذين <بيوز Ende> كفعوا بالذكر لما جاءهم أبي شنات كنت أتكره ده كان ناف أغري الجهنم إليه خسار ده وإنه لكتاب رب عميز بيشك كتابك وغلق لك معظمه كأولا كتابك معظمه لكي أخفنا رب العالمين وللي رب العالمين يأتي أخاري ونافه كتابه ده أبيت خديش إناينا أخاري The Qur'an is the لكتاب يعني would mean for this book. He means the three verses the scripture is born only for the state. Then shelf the scripture comes. Then his view is the first It means God helps those things with help and say you read! The Word is my beloved because my holy scripture رب العالمين عزت يدعك يوداكي... يدع قرآن لأنه هناك صفات تبية قرآن أخفنا رب العالمين يا. و أخفنا رب العالمين رب العالمين أبس تي يعتده عزت يعتده و سلكفنا تعتده و تجاكسنا شخابية بجه إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظونا رب العالمين ما في قرانا و إنا خريوه و همده چلا يكي نش همده باريز نش برهم ده همو الوقتكي قدجمنه قران و دين الاسلام محاولاتكينا ك خراديب جه النبي قرانه بدل كان اياته كي زيده كان كلمات كي زيده كان حرف كي زيده كان يون كيم كان؟ بزنم وقتی به آیات جهاد نو قرآن دوباره نداره، و اگه پیچه بیایدش، دیگه نه. و همه محوله، همه قوت خود کارتیم کو به هندبکن. آموزش، و اینه لکتاب عزیز. 5000 قرآن که کس نشد خرابیم به هند. نکلماک زیده کن، نکلماک یکیم کن، نوایتک زیده کن، نوایتک یکیم کن، نوایتکی بدال کن، خود and لَكِتَابٌ عَزِيزٌ OneNet be faithful as an Ehd uma obra despeita What hath them do? Veja offta ¿ipher tanto de isla a lot? Tamp соBI ó do CARP Nós vale o TOE它 Ehpa, Gabramiramji, here in России, no confデir a tauta Ouro는 There in هانت بلا خبيجه ني ورادي اوات الجهاد دي چلي كاين كده هم ندريم دي او جهاد القران دي هات دي ني كاو جهاد او شر بنكات هنا كان نوف اهل نباز حميدا نوبز مسلمانا نوف اهل عاديه حميدا او شر درستي هنا كان يعني درس چيا يعني هيك ونيه دفاع عن البنكه نيان بو هنديا ونيه بشتوانيا مظلومي بيدا كان او جهاد القران دي همه هم حقته و همه راسته ني امانك جماعه ابو سلمان رابد ونيا بنوفي جهادي ونيا شركه خالد بكات وانشته بخالد بكات وبنوفي جهاد ونيا نا كنراضي بيه قرانيه اوكي ونيا حرو سلمان درس كذا بجانب سلمان جماعه خالد امنيت تشبك ونيا قراني خالد الزانيه والجهاد القراني لبكات بما بين دراياتك ربعه من قايله بيقول في دنيا هن ظلم مل قل كافراش كن قل مشركاش كن قل واك تنيت ابا بحسي بحسين ومشرطه كانت اميت هاتين اشريم سلمانه واميت بسلمان ازياء داين بسلمان شهيد كريم طبعا امن اذا دا بسلمان كدفاع عن الخنبه وتقاتل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا طبعا قلت او كسدين شر نقول بس كره. الشيار سنذر ابا الشيار أبيت هذا شرير بوبتي هذا دشمناتي وانقطعت وشرير انقطعت ووو خرابير قيدناه بوبتي شيا في واحد كلنا قاي شيا بباز الدفاع الكوكيونيا وده حكافل ظالم يلبية ناب كلنا قاي ناب زيادة التعادل قاي مقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يا رب العالمين شجرة شنا بود يا جان ظالم تدنيا شجون خرابيتدنيا اما هو ناج جهادي رشاد تدي رحمه تدي مباشر لهي يد جهاد وين دد دفاع البسرمهه الدفاع الحقيقي متكر الدفاع الفقيره بتكره ونيا برو ظالم ونيا نبنا جره تجاهه وخلكتي بجن وعم وخلكتي ونيا مالي وبندوفه انت جهاد هكذا انا اما شجا جهاد ناد يد انا شيء عالم الكوجي ونيا كيف يا نال بسرمه عالم بقيني عالم طران كاينيا حتى كافر ومشركاش تو ناف دا پنکینی و بکوژی و جنگت وابینی و نیاب که جهاریام زاشی، همچون جهارش تو مرلات او قافر ناف سرماندا، تحوط متریق داین بین ناف سرماندا، یعنی بین ما و سرماندا صلح می‌کنند. کسی نگو تی افند. نه، جماعت اخراج نوکاب ناف دینی و عسل جنگت سرمانی نو بهندید کرد. همچون چی نه؟ همون خلا تونیا ور اگه افندی بهونیا حق و یراس تعمی بهندید جی. نه، تو بخارکی دیار که بشه اف جماعتی مخالف آیات قرآنی هود بیشتر و آیه شیطان بیشتر. او با خرید یارکان معنی یک رابطه نادرتی و هت جهاری کوچنده داره. این آیه پو، آیه چه؟ این آیه الحاد اللهیه. اصلاً وادوچمن دین اسلامیه. بسیاران که نشیا و نشیا بیت داره و نبی یا نبسمان دوی آخمه وقتی دیدی که به سرمانه کیو جماعت کامسمان خلاتی کرد، این الان گی آیه شده آدم. نیا با زمانی و وابو و و دوی وابو و فا رب العالمين وعده شيئا يقول إنه لكتاب عزيز هذا نشي مهندورك نظام هذا كتابك رب العالمين ونيا باراسي وهي تباراسا بلنك مشرك محاولا كرن وبشتواش واش يتواتينا كرن حتى رجاق محاولة يتواتينا كرن هما كس نشي چونك رب العالمين ونيا باراسي آخفنا رب العالمين كس نشي تشتاكي وخرابيكي بجين تبقى قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبعا من بجد أمر فيه لا يأتيه الباطل يعني لا يستطيع, لا يستطيع ذو باطلين. يعني باطل يعني أمر فيه ان يتوي خرابي وان يتاوي باطل بيتو خرابي بيتو ومر فيه دجمن الدين يخذي بيتو دجمن القرآن بيتو تجارة نشد القرآن دا نكلمة كزيدة بكت ونكلمة ككيم كت لا, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني شجرا كسنشد اشتكي خلد بني كذا من قرآن ده اجرى كي آياتك اللي كيم كاد اجت آياتك اللي بدل كات اجت آياتك وكلمك كي لزيدة من بين يديه يعني تو آياتك اللي بدل كايد إكا ببعدر يعني إكاديب نيشيني يعني هرباس ببعدر ولا من خلفه تبو زيدة كايد وشتكي ناقران ده زيدة كايد آب آمین بشید، چجا را کس نشد به اندب کرد؟ چونکی و اینه لکتاب عزیزون کتبه کرد آمین یا پارستی افه معنه لا یعطیه الباطل من بین یادهی ولا من خلفی یعنی چوشت خلطی دانا بینی و کس نشد بینید باطلتی و خلطی اکی بکتا ناف قرآن دار جا چه آیت که ویبت داره؟ چه آیت که بد ویه کدی من خلفی یعنی آیت که چلی زيدة قطر قرآن يعني كلمة زيدة قطر ما باهمش تكس نشد بهنده بكاد وخده وقاره استي تنزيل بوهاتي قاره استم چونك ابا اخفنات شو بشري نياه من حكيمين لا لربك لا لخديك، اكي كي هموشتك جي خودا دانا اي اوشتنا في قرآن دهاتي ده ويكي لو آيات هم همو حكمت و عدالت و رحم و باشيات ورده اي و قرآن دهاتي ده اللي نريديه هو تنزيل من همو حكيم هم او علالدي حكيم يادي نخله كاي كلمه رب العالمين الحكيمة يعني هم مشتك يجي قدامنا هم مش غير بفائده ومصلحه نروح يجي لهي هم مشتك وراستي وحقيقه شو جرات تدانيه ظن مو خرابي وخلتي وتعدي تدانيه حميد يعني هم مخلوقك ايش حمدك سبحانه رب العالمين كذا چونکی رب العالمین هموشت که جه خدا دنای، و خلقت خلط لالوینیه و چو کماتی نافی دنیا، همو مخلوقت کت سپاسی و حمد رب العالمین که ایمان و باییت نید العالمین یه کامل و چو عیب و کماتی نید به هم دنکه که تو بین نافا او دینت ناف بسرمان و ناف عدیده دو هین که مشرک و کافره چید که تو بینی همو که بخصی که باشید کن بخصی رب العالمین منشية فلّا منين بيجت قديه وبيتا عالمي. هذا أو فرق أو, أو ما همو بحسي هرشن ده بيشتنجي هنالجوره هكا غير مباشريش هكا مباشريش نبي الغير مباشر تنقيس دنا ربه عالمي وقت شو كي كان هم وقت كان كافر مش لقيش بيجن عموا عدالته وباشة جرى خرابي وظلم وتعدي وعبد قوم وملونه نبي. فهني بدي حميد يعني هم مو مخلوقات جاء كافر حمد رب العالمين كذب مو بصرمان وحمو مخلوقات ديش كذب جم سبحان الله وبحمده. عم رب العالمين باكستان عيبوك يا ماتيا وحمد رب العالمين كم جم رب العالمين كاملا. فمش بنورها ترابها familie يعني عمو حمدوي كان في الجارهه مين كامله صلى الله وسلم على خير خلق الله محمد وعلى اله وصحبه الأجمعين الحمد لله رب العالمين